ملئ بفجر فما أحلم حياه يقضي على الليل أولاه وأخراه ملئ بنور من الآسم ينقذنا إذا حباتنا في غيه بنتاه يا أيها الفاجر كم لفيك من آمل أرى برؤياته مض أضعناه بالله يا شيخنا مبال أماتنا قد ضيعت مجدنا حتى نسيناه بالله يا رابتي مبال مسجدنا قفر وما هكذا يوما عهدناه اين المصلون ماذا حل في باندي واين قدواتنا حقا فقدناه مبالنا يا ابي نمشي على ماهل والغرب يا ابت يحدو مطاياه صغيرنا يا ابي يلهو بدمياته وشيخنا يا ابي غرزه دنياه نشكو الى الله جهلا من أحباتنا نشكو الى الله منهم ما لقيناه وما ابريم نفسي اننا بشر نعشو الى الله احيانا وننساه ابن الجزيرات يا شيخي يضلله بث من الغرب ياتنا فنرضاه ابن الجزيرات يهوى ما يدمره البث يقتلنا والناس تغواه ابن الجزيرات رمز للون كاتب سفر الفتوحات ما أحذو أبهاه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 وفي كسوفا بنيات تعتيبنا فننزوي خاجرا مما فعلناه أما لها من يلم الشعث في عاجر أما لها منجد والله يرعاه لسنا الذين هتكنا عرضها ابدا لكننا في يد البغي تركناه وما هدمنا مصلان بمعواننا كلاه خيا ولكن هجرناه خوف احاط ذل يلازمنا صراخ اخواتنا شيئا تاريخنا مشرق يهدي مواعظه ألا على عجل يوما قراناه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 الله ضيعنا لما أضعناه الله لما